ومن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 قَالَ أَوْ بُّ إلَ يَوْمِ بَعثُون قَالَئَِّكَ مِنَ الْ المُمظَرم قَالَ فَبِمَا أَو وَيتَنِيلَ قَودًاَّ لَهُمْ صُرطَكَ الْمُسْتَقين ثمَُّ ل قال فيهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم ساكرين قال اخرج منها مذؤما من مدحورا لمن تبعك منهم لا امن ان نجهنم منكم ادنى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حَيْثُ شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من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 فذاكن الشَّدَرَةَ بَلَكْ لَهُ مَا ثَوآاتُ مَا وَطَافِ قَا يَحْْصِفَ مِ عَلَيهِ م مِ وَرَكِ جََّ وَندَهُ مَا رَبُّ مَا أَلَم أَهَكُمَا عَِكُمَ الشَّجََةِ وَكُلَكُم الشَّيْقانَ لَكُمدُون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 ذالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ بَوَاكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا وَقَادِرُونَ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدَلْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين اَمَا بَدَا كُنْتَ تَعُودُ فَرِيقًا هَدَا وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةَ إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينك الله التي أخرج لعباده والطيبات من اللزق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 انتاب حتى الى جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قلُوا فيِي أُمَ مِن قَدًا خَلَت مِن قَبللِكُم مِ نَْت وَن إِسِ ف قُلَّ مادَ خَلَتَّةُ النانَت أُفَْهاَا حتىََّ إذ الدَقُوا فيِيهَا جَع قَالَت أُفُرَام بَنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَافِمًا مِنَّا قَالَ لِكُلٍّ ضَعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ قُرَاؤُهُمْ فَمَن كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَاضْرِبُوا كُلَّ عَدَابٍ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِن الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الجنة. فَتَحَتَّى يَلجَندَمُوا فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ لَجِذِ الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاصٌ وَكَذَلِكَ لَجِذِ الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا وَقالَاوا الحَمْدَُِّهِ الذيَّذِي هَدَانَ لِهَذَا وَقَاُحَنْدُِدَِّذ هَدَانَ لِهَذاَا وَمَاكُنْدَالِ نَحتَذِي لَل أَنهَدَانُم اللهَّ وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَمْلِينَ وَقَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًّا فهل وجدتم, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ على الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُونَ عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم من آخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة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 جَنَّ عَلَيْهِمْ يَعْرِفُونَهُ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جُنُوحُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ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 أرضمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على ال الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 فنكُم الله الذي خَلَقَ السَّموَاتِ وَأَْضَ فِي زَِّةِ يَياامِ سُمَّ ْتَوى على النَّرْجْق يشَِّلًَا النَّه ريَطُدُوبُهُ حَثثَو وَشَّسَ وََقَمَرَ وَ نُجمَمُسَخفَراتِ بِأَنرِ أَل لَهُ الخَللكُ وَ الأمق تَبََكَ اللهَّ رَبّ الْ العالممين أدَ رَبًاكُمْ تَضَ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 بَصْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا فِي الْقَاعِ نَسُقْنَاهُ لِلْبَلَدِ مِن مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ به مِن كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكبا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أُوعِدُ بِكُمْ أَنَّ فَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ فَٱرْكَعُوا لِلَّهِ وَٱصْلُّوا لِرَبِّكُمْ وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ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 وَزَادَكُمْ فِي الْخَولُكِبَصطَّ فَذكُرُوا آلَ اللَّ عََّكُمْ تُفِحون قالَاوا أَدِكَناَا لِنعَمُدَ اللهَّه وَحدَهُ وَنَ ذَْرَ مَا كانَ يَعمُدُ آأَبَ أُنَا فَأتِنَا بِمَا تَعيدونَ إِ كُْتَ مِنَ الصَّادِكِين وَالَّذِي قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِدْءُ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ أَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَ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 يَأْقُلُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاكْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ لَا آمِنٌ بَعْدَ عَادٍ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَنَوْاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْشِئُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفون من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه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 فَأَقَرْنَا نَاقَةَ تَوْعًا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ قِنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَخَلَتْ هُنَّ مُرْدِفَةً فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا والقروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طاغا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا سعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا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 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ حَسَنَةً حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ الْأَسَىٰ إِنَّا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَسَرَّ اللهُ فَخَذْنَاهُمْ فَخَذْنَاهُمْ دَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كذبوا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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ دَعَسْنَا مِنْ دَارِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْصَى وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ نَاقِرَةٌ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ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 يَكُونُ كُلَّ ساحِرٍ عَلِيمٌ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ لَعْنُو وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قالوا يا موسى إما ان ما ان تلقيا وان ما ان نكون نحن الملقين قال القوا فلم ما القوا سحروا اعينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونُ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأَصْلَبْنَاكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنكُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ يا رَبَّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنُ اتَّخَذَ مِنْ قَوْمِهِ آلِهَةً ۖ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ وَإِنَّا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 قَالُوا آذَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَهْتِيَ لَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ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 يرُمم عن دَم اللهَّهِ وَلا كثَرَهُم لا يعلممون وَقَاوا مَهَّْ تَأْتِنَ بِهِ مِن آيَةِ للتَسْحَرَناَا بِهَا فَمَا لَحنُ لَك بِمُؤمِنين فَأَرسَلنَّ عَلَيْهِ مُّوفَانَ وَجَْرَادَ وََلْقُمَّ لَ وََضلَّ فَادِعَ وَدَّمَ آياتَاتٍ مُفَ الصَّلَاتٍ فَسْتَكْذَرُوا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 لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُم مُّرْدِزًا إِلَى أَجَلِهِمْ دَانِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَلَمَّا رَأْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ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 فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَدَّ قَالَ بئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيَّ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 رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العدل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة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 ولما سكت عن موسى الوضب أخذ الألواح وفي نسحتها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وَقْتَ رَمُ سَوقَمَهُ سَبَعينَ رَجُِّمِ قاتِناام فَلَمَّا أَنْخَذَتْهُُر وَدِفَةٌ قَالَ رَبِّ لَ شِتأَهلَكْتَهُم مِ قَابِل وَإَّ يَةُ لِكُ نَ بِمَا فَلَ السّفَهَاُ ان هي الا فتنتك تضل بها من تساؤ و تهدي من تساؤ أنت, انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وان خير الغافرين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 الذين يتبعون الوسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات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 فبَدَّل الذيينَ ظَلَموا مِنْهُ قَوللا غيْرَ الذي قلَ لَهُ فَأَسَلنا عَلَهِم رِجِزًَا مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَظلمونُ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْ جِيئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بئيس بما كانوا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 فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مِثْلُهُ يأخذوه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 شهدنا أن تقولوا يَوْمَ القيامة إنا كنا عن هذا غافلين او تَقُولُ إِنَّمَا أَشْرَكَ بَأُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذِلَّةً مِنْ دَاعِدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا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 فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كَأَنَّكَ حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء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 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَملًَا خَفِيفَ فَنَروَتْ بِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّ وَلهَّه رَبَّّهُ مَالَئ آتَتَ لَا صَالِحَلَّ نَكُونًاَّ مِنَْ الشَّكرِرين فَلَمَّ آتَهُمَا صَالِحَ جَعَ لَهُ شُرَكَ أَفِيمَا اتاهما فتعالى الله عما يشركون ايشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَدْعُوُهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون